حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته